What do you mean? ولا يصد you yeah. تَنَفَّلَ الْأَحْزابُ بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِن عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ ساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون <تصفيق> الأخلاء يومئذ thing I do الذين آمنوا بالآيات وكانوا مسلمين أولئك يوطئ I Beep. Mm -hmm.